وإذ نادى ربك موسى أن ائت قَوْمَ الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صجري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيات يدعون فقونا, فقونا إنا رسول رب العالمين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 وانا من الضالين ففرمتم منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتنعمت منها على ان عبدت أن عبدت بنين إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إن قوم قليل.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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إنكم تعتلون قال لئن اتخذت إلهاً غيره لأجعلك من المسجونين قال أَوَلَوْنِ جَاءْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فأتي بِهِ إِن خُوْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 يريد أن خرجهم من أرضهم بسحره فماذا تأمرون؟ وأنو أوجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتونك بكل سحار عليم. قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.